تحدث فيه المؤلف عن بقية الأحداث الجارية لبطل قصته أو روايته في مغامراته في أرض زيكولا يقول لم أرى من قبل خوف وجوه أرض زيكولا مثلما كنت أراه في تلك اللحظات أسفل أنوار المشاعر زيكولا القوية التي تباها أهلها دوما بقوتها بات عند أول اختبار حقيقي وجوها ذابلة مصدومة تخشى لحظاتها القادمة يذكر المؤلف كيف تحولت أرض زيكولا من أرض الرقص والاحتفالات ولم تعود إلا أرض الخوف أعلم أنهم يلعنون أسيل في داخلهم منذ تسربت إليهم الأخبار أنهم سبب ما حدث أو ما يحدث لهم لكنهم قد تجاهلوا عمدا أنهم من اقتنصوا ذكاءها كاملا دون, دون أن تضر واحدا منهم يوم ذكر مختطف جميل عن مصادرة الحريات وعن الظلم الواقع على البعض يقول لطالما رضي الفقير بالسيء خشية الأسوأ ويقول من يحبونك حين يشتاقون لأهلهم ولبلادهم سينقتونك وسينقتون بلادك كما مقتوا حكامهم لن تغفر لكم زوجة أحدهم أو ابنته ذلك الفراق كان عليك أن ترى دموعهم أمام سجن بيجانا يوم رحيلنا كنت ستعلم وقتها سيدي أنه لا يوجد ميزان عدل إن كانت إحدى كفتيه حرية مرئ. لا يوجد ميزان عدل إن كانت احدى كفتيه حرية مرئ. قراءة ممتعة للرواية وللكتاب. لا تنسوا تحميل الكتاب والملخصات النصية والصوتية والمرئية في الأزرار الموجودة بالأسفل في أمان الله.